ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبوهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوها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 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَابِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَاهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ان الذين كفروا ينادون لما قتل الله اكبر مما اتيكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امت نسنتين واحييتنا نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يوليكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا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 يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا غول اليوم ان الله سريع الحساب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 وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 كذلك يضيل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبُرَ مقتا عِندَ الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بأنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد داعني السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار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 بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بي آل فرعون سوء العذاب ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب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 قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بلى قالوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ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 وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 كَذَلِكَ يؤفَكُ الذيين كانَوا بآياتِ اللهه يَجَحَدون اللهَّهُ الذي جَعللَكُم الْ الأأَرْرضَ قَرارَ وَسمابِنَا أَْ وَصَََّرَكُم فَأَحْسَنَ سورَكُم وَرَزَقَكُم مِنَ الطيبات ذلكَلِكُم الله رَبّكُمْ فتَبارَكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالبين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حقا